خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحتن صوركم وإليه المطير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تترون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من 119. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذَلِكَ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واتغن الله والله غني حميد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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم استغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفل عنه سيئاته ويدخله جنات